كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا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 أَمْ حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 126. وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 125. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين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 من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضوهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقارا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 119. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا 110. ولا تستفت فيهم منهم أحدا 111. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله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 ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وَتَلُومَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْوَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جن جنتين من أعنابه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول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 هامو قلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 111. فتصبح صعيدا زلقا 112. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له بِثَمَرِهِ 113. يُقَلِّبُ بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إِنْ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء <تدرا> المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارده وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 119. ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 110. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وما كنت متخذ المضلل نعوذ وَيَوْمَ يَقُولُنَادُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُنَّ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُنَّ نَارًا فَوَنُوا أَنَّهُمْ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 بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إِذًا أبدا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُبَابًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعًا بَيْنِهِ 117. ونسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا 118. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 119. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحور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 114. وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إن 124. وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا 125. قال ستجدني إن شاء الله صابرا 126. ولا أعصي لك أمرا 127. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى لَكَ مِنْهُ ذِكْرَى فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ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 يا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فوجد فيها جد رئ يريد أيام قط فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ رَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمِنًا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما قيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجذار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما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 ثم يرد إلى ربه فيعذبه عَذَابًا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا 114. الشمس وجدها تقول على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 129. زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فَمَسْقَعٌ أَنْ يَظْهَرُ وَمَا اسْتَقَرُّ لَهُ نُقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَاءَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ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 وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 فَمَنْ كَانَ رَجُلٌ قَالَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحَاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدَّ